أَوْ أَم رَابِ دَقوى أَرَأَتَئِن كَذبَ وَتَوََّ أَلَم يَأْلَ بِأَنَّ اللهَّه يَر كََّ لَ إِلاًا يَ تَهلَ نَ السَّ بَِّ صُيَ فليدعو نابية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتنبه